والصلاة والسلام على رسول الله هذه قراءة من شرح الصنة الإمام أهل الصلة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف عبد غفر الله له على شيخ أبي عبد الله أبي عبد الرحمن علي بن عزيز موسى عبد الله قال المؤلف رحمه الله وعلم أنه إنما جاء هلات الجهنية من أنهم فتروا في الرب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد قادر بن محمد الحسن, علي الحسن بن علي بن محمد بن قلب البهاري رحمه الله تعالى في شرف سنة في وعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية فكروا في ذات الضرب عز وجل الجهمية أتبع رجل يقال له الجهم بن سفوان هذا الهالك على يدي رجل يقال له الجعد بن درهم ونسبت إلى الجهم لأن الجعد أصلها والجهم نشرها بين الناس الذي ينشر البدع بين الناس تنصر إليه قال فكروا في الرب عز وجل يعني فكروا في ذلك سبحانه وتعالى فمثلوه في أذهانهم بذوات المخلوقين فحملهم هذا التمثيل في الذهن إلى تعطيل الله عز وجل عن سائر الصفات بل انكروا الأسماء والصفات فالجهمية يثبتون إلها مجردا عن الاسم والصفة والمعتزل على النصف أثبت أسماء مجردة عن المعاني والحقائق فأثبت إلها المجرد عن الصفات والأشاعر أثبت الأسماء والصفات وتأولوها على غير وجه المراد منها. إلا تبعي الصفات وحينما يسألون اين الله يقولون الله لا فوق ولا تحت ولا قدام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم أجل ما هو عدم المحط لذا قال الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من نستطيع أن نحكي قول النصارى في ذات الله عز وجل ولا نحكي قول الجل لأن النصارى أثبتوا إلهة ولكن اشركوا معه غيره اما الجاميه فأثبتوا عدم المحضه والعياذ بالله فكانوا اشد كفرا من اليهود والنصارى الذين اثبتوا اله وأشركوا معه غيره اما هؤلاء فلم يثبتوا اله اصلا بل اثبتوا عدم محض والعياذ بالله كما جاءت هذا في باب الرب جل وعلا وأما في جانب الإيمان فعنده الإيمان هو المعرفة والجهل لا يكون إلا بضده وهو الجهل عندهم الإيمان هو المعرفة والجهل لا يكون بضده إلا هو إلا وهو الجهل فكل من عرف ربه وعنده هو مؤمن ولا يكون الكفر إلا لجهل الله عزه لذلك لو قتل جميع الانبياء وتبول على المصحف عندهم ليس الكافر. من سبب الله عندهم ليس بكافر من سبّ الرسول عليه السلام ليس بكافر ولكن يقولون هذا علامه على الكفر وليس الكفر لأن الإيمان عندهم هو المعرفه فكان الكفر عندهم لا يكون إلا بالجهل لذا مقتضى قولهم ان إبليس موم لأنهم عرفوا الله وجل ذلك ذنفرهم العلماء قال ابن الخيم في نونيته وقد تخلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان واللا لكائي الامام قد ف... حكاه وحكاه عنه قبله الطبراني يعني كفرهم كفره خمسون في عشر وليلهم بعد نعم قال فادخلوا لما وكيف فادخلوا لما يعني في افعال الله القدر وايضا في اوامره ونواهيه وكيف أي في صفات الله عز وجل ولا يصح إدخال لما في الاوامر والنواهي ولا في الافعال فان هذا فيه اعتراض على قضاء الله الشرع وكذلك الكون ولا كيف في الصفات إن هذا لا يجوز، لأن العبد قد لا يدرك حقيقة الصفة، إن كان معناها معلوم، لكن لا يدرك حقيقتها. وترك الأثر. وترك الأثر يعني النصوص. ووضع القياس. وضع القياس يعني الضعيف. وترك النصوص. وعملوا الرأي والأقول والأخوة وقاصوا الدين على رأيهم فجاءوا بالكف عيانا لا يخطى أنه كف نعم عيانا أي معاينة وهذا أصل قاصوا الدين على رأيهم صار الأصل عندهم ما هو النص ولا الدين لا. العقل والرأي وكل ما وافق الرأي اتبعوا وكل كل ما خالف الطائف ترك وكأن الوحي الذي جاءهم من السماء ليس عن طريق الرسول عليه السلام وإنما عن طريق عن طريق عقولهم وأهوائهم وقدموه على النصوص المعصوبة عياذ بالله تعالى وهذا أصل للطائف كثيرة منهم المعتدل أيضا وأفراخ في زماننا من مدارس العقلانية. فانه يزور النصوص بعقولهم هو والعياذ الله فهذا من اخطر ما يقول في حديث معاويه المسند وغيره المسند الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن اهل الاهواء تجارى بهم الاهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه الكلب ذا ينتشر بسرعه في البلد فلا يدع مفصلا ولا عرقا الا يدخل المقاصد العروق ذلك الاهواء تنتشر بين الناس روح الشيطان إلى رجل ولا ما. الماء الله جل وعلا وان الشياطين لا يوقون الى اوليائه الموجود بعض الناس وجدوا الحس ان الشيطان يتكلم على لسان والعياذ بالله ينشر بدعه فادلقف هؤلاء الا ترى ان رجلا قال يوما لان ذي الخويصر التميمي كان يامن المعروف وانه عن المنكر مع الرسول عليه السلام وتلقفها وناس ودارت في الدنيا كلها والعياذ بالله أن هذا القرآن كان آمرا بالمعروف ناهيا عن منكة وقع فيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع ذلك قال الرسول الله يمرقون من الإسلام كما يمرق السحب من الرمية في الروات المسلم ويقولون من الإسلام ثم لا يعودون إليه لأن أذكتهم لأقتلنهم قتل عهد أهد الضرر بعيد وقائل ذلك على خطر شديد ويؤتهم الرسول أنه وقع في المنكر وأنه قال لما وقع لما نصح في ذلك قال هذا القول هذا قول عظيم جدا يا لكن القوم الجمحة لا يفهمون ماذا يخرج من رؤوسهم ومن ألسناتهم ولا يالب نعم فكفروا وكفروا خلق واضطره واضطرهم والقمر حتى قالوا بالتعطيل. ولكن يجب ان يكون عن اجل عن الصفات وأيضا في ان قال لا فوق العالم ولا تحت العالم ولا يكون للعالم ولا محايدا للعالم ولا متصرا ولا ولا ولا يكون عنه والعياذ بالله يكون هناك اجل والعياذ بالله هناك اجل والعياذ بالله وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه الجرمي كان رضي الله عنه هذا على سبيل الدعاء وليس على سبيل الخبر ولا يخبر عن أحد أبن رضي الله عنه إلا الصحابة ان الله قال رضي الله عن المؤمنين أي دباية ونفتحت الشر قال سبحانه والسابح من الأول من المصار دلين تبعهم رضي الله عنهم ورواه فمصبت الرضا نالها الصحابة لذلك كل أحد من الصحابة أفضل من سائل التابعين حتى الأعراض حتى من أكلمت عليهم الكدور كالزنا أو الخامس أو القذف كل أفضل من سائل من جاء بعدها بقول الله خير الناس خارج ثم الذين يلعب فهم خير الناس في شهادة القرآن والسلام لأنهم نالوا درية أو رتبة فمنها أحد أحد بعده وهي رتبة الصحبة ما شاركهم فيه أحد من جاء به نعم وما جاء من قبل الإسلام بعمر زلقيته ويسن القرن فسلب الدعاء هذا لازم منه أنه أفضل من عمر إلا في الإجماع ناقذ أن عمر أفضل من ملء الأرض من ريش القلب لازم أن يكون إنسان قاضيا في جهة أن يكون فاضلا من كل جهد فعمر رضي الله عنه كانت أصدر الاسسخاء أمر الأسود ابن يذيد أن يخف فالعو فالزمر ليس ما ذلك أن الأسود أفضل من عمر لا ليس كذلك ولذلك من هو خامس خلفة الغاشتين يشتغل أنه عمر بن بعيز هذا غلط فأنه الصور هو الحسن بن عبد لأنه بس نقال الخلافة وبعده ثلاثون سن فكان المكمل لهذه هذه الثلاثين لما أمسك بالحكم ستة أشهر هو وتنازل عنه سمي عام الجماعة الحسن بن علي يقول علماءنا الغبار الذي خيان حسن بن علي أفضل من كل الأرض نمر بن عبد العزيز لأنه صحابي وعمر مجدد سما مجدد أحد المجددين على رأس الجميع وليس أقول بعض الناس أنه خمسة وثلاثين هذا غلط، أنهم يعبدونه وكذلك أنه انتشر في زمان العدل، وتأخر المال، انتشر العد وفاضع بين الناس. نعم. الجميع كافر ليس من أهل القبول. سببه أن تأخر الجماعة وهذا على وجه العموم. أما عند تشخيص شخص ما لا بد من قامس الفجر إذا كان يكون مجاهد. ليس من أهل القبلة حلال الدم لا يرث ولا يورث لا يرث ولا يورث لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة وقالوا إن من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر الجميع يكفرون من قال القرآن كلام الله غير مخلوق كفرون تحلّ الصيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخالف من كان قبلاه، امتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من أصحابه، وأرادوا تعديل المساجد والجوامع لأنهم يقولون الإيمان في القلب والمعرفة، فلا نحتاج للمسي والجامع، والجامع الذي تصل فيه الجمعة. والمسجد والذي تصلى فيه الصلاه الخامس والسنه ان المساجد الصغيره تغلق يوم الجمعة ويجتمع الناس في مسجد جامع وهذا هو المعمول به في بلاد العلماء في السعوديه جميع المساجد الصغيرة تغلق في مسجد واحد كبير جامع يجتمع فيه الناس هذه في تغلق المساجد ويجتمع الناس كبيرا في المسجد الجامع السنة وأتعدد هذه المسائل ليس من السنة صلاة المسيطة الصغيرة والدواية هذا ليس المسيطة هذا مخالط والسنة تغلق هذه المسيطة في الجمعة وصلون في مسجد جامع وهذا معروف منذ الصحابه الى إلى يوم من هذا في هذه البلاد المباركة نعم وأوهل الإسلام وعطل الجهاد وعملوا في الفرقة وخالفوا الآثار وستثلموا بمنسوخ واحتجوا بالمتشابه هذه عائد أهل البداية قال الله عز وجل فأما الذين في قروبهم زيغ فيتبعون ما تشابههم. ابتغاء ارتغاء الفتنة وارتغاء تعبين معلمات أهل الزيغ أنهم يتبعون المتشابه ويدعوذ المحكم علامات أهل الحق وأهل السنة أنهم يرجعون المتشابه فقال عجب صحيح البخاري إذا رأيت الذين يتبعون المتشابه فولئك الذين سمى الله فحذروه أضناش يتبع المتشابه من النصوص من ذلك مثلا سجلنا بحديث مسلم في كتاب الإمارة وهذا مهم للناس كتاب مهم ولازيم في زماننا كتاب الفتاوى من صحيح البخاري وكتاب الإمارة من صحيح مسلم قال فيه إنه استمع واطيع بن عبد الحبشيا جدع الأطراف لأن رأسه زبيمة ما قادهم بكتاب الله. يأخذ هذا الجهل الجهول إذا لم يأخذنا بكتاب الله فإننا نخرج عليه. والحديث في يتكلم عن ماذا؟ عن السمع والطاعة ولا نزعل يد من الطاعة. السمع والطاعة فرق كبير جدا بين السمع والطاعة ولا نزعل يد من الطاعة والأمر من المنكر والنصيحة. فنزع اليد من الطاعة الذي هو معنى الخروج في, في حديث عبادة الصيحين لما زاره قوم فقالوا وعلى فراش الموت يرحمك الله عدتنا بحديث سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام ينفعك الله به قال بيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السماء والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرت علينا وأن لا ننازع الأمر أحده إلا أن ترى الكفر البواحة عندكم فيه الله والا ننازع الامر احلا هذا هو معنى الخوف وهذا لا يكون الا بهذه الشروط الاربعه الا ان تروا وهذا يفيد اليقين كفرا وهذا يفيد يخرج خلفه ايا كان لو زنا حاجز الشام وقتل العلماء على المنابر في المسجد وشرب الخمر وتعامل بالذبح وارتكب كل الكبائر يحرم الخروج عليه وهذا الكفر لابد أن إلا أن ترى كفرا بواحا لابد أن يكون انتشرا ولو كان متخفيا بالكفر لا يخرج حاجة. عندكم فيه من الله برهان وهو حجة وهذه الحجة ما الذي يتكلم بها العلماء، وهذه الشروط مطالقة هناك شرط الخامس بالاستقراء وهو وجود البديل والقدرة مع أمن المفسد لو وجدت هذه الشروط الأربع ولا يوجد بديل ولا قدرة ولا أمن المفسدة فحينئذ يحرم الخروج على ولي الأمر, ولي الأمر الكافر حتى ولي الأمر الثالث تكوفر الشروط الأربع ولما تكوفر الشرط الخامس هو بالاستقراء ولا ذل إما أن تكون مطابقة أو استقراء أو استضمنا هذا يقصى من في الشريعة كلها بما تكون مطابقة أو بالاستقرار أو بالتضمن أهل يحفظها لأنها مهمة أما أن يكون الدليل مطابقا في هذه الأرض أو يكون تضمنا أو يكون استقرائيا المسروس وفي الشرط الخامس منه. تضمنا من قال لأيها الله دخل الجنة واذا لم يقل محمد رسول الله فشك انه كذب. لكن اكتفى بقوله من قال دخل الجنه لان لا الله تتضمن محمد رسول الله فنزوله اليهود الله دون محمد رسول الله لانها تتضمن محمد رسول الله نعم فهذا معنى الخروج نجو العديد من الطاعه واما السمع والطاعه أنه واجب لولي الأمر إلا في المعصية الله فلا سمع ورفع ولكن هل يقتضي عدم السمع والطاعة نزع اليد من الطاعة لا لا يلزم فعدم السمع والطاعة إذا أمرت حاكم بالمعصيد فنزع اليد من الطاعة لا يكون إلا مع الكفر فإن لقى الإجماع على ذلك بواحد من العلم قرطريد النووي حجر تيمية وغير من العلم وما جاء بكثة الحسن بن علي الله عنه أنه لما قال له بعض الصحابة إن كنت لما حنف فاعلا فاذهب إلى اليمن فإنه كان لأبيك فيها يعني شوك أو مكان فنصح أن يذهب إلى إلى اليمن ليأخذ من هناك على الحاسب في زمانه وعصر فهذه القصة فيها رجل متهم بالكذب، لا تصح وهي قصة مكتوبة على هذا الصحابي لا تصح وبعض الناس نقل قول القرطبي تفسير قول الله تعالى لا ينال عهد الظالمين نقل القرطبي قولان بالخروج على إمة الجوز في نهايه القول من ناس كلامه قال والقول الأول مذهب جمهور المعتزله وافقهم عليه الخوارج فجاء بعض الناس جاء محمد عبد المقصود عفيفي كتب القصد فقال والقول الأول قول الجمهور فبتر قولة جمهور ووافقهم عليه الصوات إذا قرأ القارئ هذا القول يظن أن هذا قول جمهور من جمهور أهد السنة وإنما القرطم نقل هذا عن قول جمهور المعتزلة ووافقهم عليه الصوات هذا من الكذب في الحلم سيخة في الحلم. وراجعوا هذا لتفسير القرطم الجامع لإحكام القرآن أن تفسير قول الله تعالى لا يلانوا عهد الظالمين على أن الكذب على العلماء كما قال المنين أخوة الله لا غير ممكن أن إلا كذا أما حديثة بسعيد القزي أن مرأة منكم منكرا وقيام أبو سعيد على مروان وأمر المعروف أنها المنكر لما جعل مروان الخطبة قبل الصلاة هذا أمر معروف عن المنكر جائز يجوز هذا شيء جائز إذا أقعنا الحياة المنكر أنه يبين له صيص أجنه عن المنكر، لكن ليس كونك تأمر الإنسان بالمعروف والمساكنة تخرج عليه، وتقاتل لا لا يجوز، والنصيحة لا بد أن تكون صخر، لا يجوز أن تكون جهراً مع الحاكم نفسه. على وجه الخصوص الحاكم لا يجوز نصحه جهرا ابدا في كتاب السنة ابن ابي عاصم سهل البني رحمه الله. وغيره من النبي صلى الله عليه وسلم قال مر من أميره شي... شيئا فلا يوده على نية بينه وبين لا ينصحه على أحاد الجدال ذلك عدد العلماء التكلم في المثال في القبام على المنابر وفي المجالس الخاصة والعامه هذا نم نرى الشيخ نباد المزيمين والفوزان بعيد الله سائر المشايخ الناس الآن الكلام عن حكام الجوع في المنابل والمجلس الخاصة والعامة هذا من الخروج عليهم لا يجب فعبوا عن الحديث حديث اسمه ورطيعه للعبد الحمسية لذلك الأقراط والمقراط والمقراط والمقراط ليس فيه دليل عن الخروج إنه ما عن السمع والطاع وليس نزع بيدي منه ما. هذا خروج نتكلم عن الحاكم الحاكم مثلا بنى بنك ربويا الحاكم بنى بنكا ربويا ويقول هذا خروج هذا حرام ولكن لو بنى الحاكم بنك ربويا و تعالى الزبائن الواجب هذا المنكر ينكر هذا المنكر دون ذكر الحاكم في المسأل فان كان حاكما أو وزيرا أو رسل أو أميرا أو رسل لا يجوز أرسل ولما وفع ذلك في عهد الثلاث فعل ذلك في عهد عثمان بن عفان لله عنه لما قام بعض الناس وخالر بن زيد وكان من جلساء عثمان ومقربيه ألا تكلم عثمانا من الصحيح أيها الناس أو كلما كلمناهم كلمناكم كلما نقول لعثمان شيء نطلع على وفي ومجالسنا نقول قلنا لعثمان كذا وكذا هذا لا يجوز سمع الشيخ الباطل رحمه الله أول ما أنشئ بنك خصيبوي أول ما أنشئ أول بنك لبوا في الرياض ذهب الملك عبد العزيز ونصحه بينه وبينه في هذا الأمر فلما سؤال الشيخ بعد هذا اللقاء في مجلس في دفت الخميس الجامع الأمير في الجامع الكبير بالرياض ما تكلم عن ما دار بينه وبين الملك أبترث إنما تكلم عن ماذا عن حرمة الزبا والدليل على حرمتها وخطورة الزبا تحريم الزبا وإزالة الشبهات في أمورك هذا هو منهجنا منهج صحب رسول الله منهج ولما الواسط فذكر أي وزير أو أي رئيس على المنبر هذا قروج على الحال مهما كان ظالما جاء ذكره أو الإشارة إليه هذا من الخروج يعني لا يجوز ابدا لا في المجالس العامه ولا في المجالس القاضي <تصفيق> لا يجوز ابدا هذا خروج كما أرسى بذلك في بابة الهدف وفعل بعض المتحمسين هذا من الخروج وليس من أمورنا يقول ماذا اسمع واطيع النص الاول يامر بماذا السمع والطاع ما قادنا بكتاب الله يفهم المخالفه المعمول بها عند الجمهور على الاحناف اذا لم يقودنا بكتاب الله ماذا نفعل لا نسمع ولا نطيع ولكن هل يلزم من عدم السمع والطاعه نشغل يدي من الطاعه لذلك نزعم من الطاعق بالقلب واللسان والجواب وليس الخلود متصل على السيف اما قول بعض السلف انما الخروج بالسيف فإنما هو ليس بالحصن هذه الصلاه السلام انما الحج عرف انما زيب النسيح ليس معناه أن زيب الفص ليس من أقسام الاتفاق بالاجماعات قول بعض السلام ولا نرى الخروج بالستيف على إمتنا وإنجاره ليس معنى ذلك أنهم يحصلون الخروج بالستيف لا إنما يذكرون غاية المنطقة إلى الخروج لذلك ما نعتقد أن أي حاكم مسلم كافر أنه لا سمع له ولا طاع وليس له في عناقنا بيعة هذا من الخروج من اعتقد أن أي حاكم مسلم كافر عنه وأعتقد أنه ليس له سمع ولا طاعة وليس له في عنافنا بيعة هذا من الخوارج وإن مات فميتته جاهلية بقول عليه الصلاة والسلام من مات وليس في عنقه بيعة مات ميت في الجاهلية ويذل كل من قال كل من قال أن الحاكم الذي من المنظمة كافر أن يكفر جميع الحكام وعليه لا يوجد في عنقه بيعة نقشت أحدهم قريت يكثر كل الحكام حتى حجم السور قلت أجل مكة ما هي ويعتقد أن الدور متعلقة بي على الأحكام التي تعلوها لأنه ما أحكام البفار فهي دار وف. قلت أجل مكة ما هي كما استطاع الدور قال خدت استثناء قلت استثناء يعني بعض الدولة بعضها دار كفر وبعضها دار إسلام على هذا القول ممكن دولة كل مصادر كفر مصادر في دار إسلام فهذا بس فلو قال أن مكة دار الكفر قد كذب الرسول أنه فستحيل البخاري ان النبي عن والسلام قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد من. قال علماء هذا يدل توليك الحظر فتح أن مكة لن تصير دار الإسلام وستبقى دار الإسلام إلى يوم الإسلام رسول الله هجوة بعد الفتح يعني بعد فتح مكة لأنها ستبقى دار الإسلام وجاني أحدهم من البيت والأسطور سيارة من شهرين تقريبا وقلت لو أن العلماء قالوا ان مكة هو يرى كل الديار دي أصد هذه الضغطة مع قلت لو, لو مكة ما هي قال مكة أيضا دارت قلت ألم إذن أنت تكذب الرسول الرسول قال لا يضغب أن يلقى أنك تبقى دارتنا قال لا لكن مصد ذلك قلت وإنك قال العلماء قال لو قال فكان من فتح البال وقال من ولكنهم البال ولكن الكل لا يرجع عنكما قال شكر حتى الشيخ الباز في المسلمين والالباني فلا يرقصن <تصفيق> قال رسول الله شككوا الناس في ارائهم واديانهم واختصموا في ربهم وقالوا ليس هناك عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعه والجنه والنار لم يطلقا وانكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحل من استحل تفسيرهم ودماءهم من هذا الوجه لان من رد ايه من كتاب الله فقد رد الكتاب كله ومن رد اثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الاثر كله وهو كافر بالله العظيم فدامت لهم المدة ووجدوا من السلطان معونا على ذلك وهذا في عصر من؟ عبيعات المؤمن هذا نصر المعتد نصر العظيم فذلك المامون جاء بعده من؟ ها؟ الوش ثم جاء بعده المترفق رحمه الله فلقر السنة وعذى الله بسنة وعلم وعاش الإمام أحمد مع الثلاثة أين سبحان الله عاش بطلا من أبطال الإسلام وإمام الإلمة المسلمين الحاكم يأمره بأن يقول إن القرآن مخلص وهي مخلص كثم بإجمع العلماء ومع ذلك ويسجنه على ذلك فأحمد يقول له يا أنزم وعديه بقهاء بغداء, بغداء يخلون به يقولون يا أحمد أقول تكون القول هذا خالق ولا أن تبقوك لك دمنا خلاص هذا بل قول أقول أيها الناس الدماء الدماء لأن أحقب الدماء أحقب الدماء خاف الدماء فأنهاهم عن الفروس عن الماء وهو يعذب ويجدد يعني إذا المسألة مش تفسير كتابات انتقلت فاا فاا تأخذ صابون عليه لازم تفسر كتاباته بها تمزق الاشلاء وتراط الدماء وتصل الأم وتصل التكك والطرق الصعود لله لله العبرة لله لله لله لله لله لله لله لله لله صحيح البخاري أنه استد بي أدى المشركين حتى أنه عليه الصلاة والسلام لم يفقه إلا بمكان يقال له أخرني فعال وتشدت هذا المشركين فأعترض ملك الجفاة السماع وقال يا محمد إن ربك يقل لك السلام فلو أردت أن اطبق عليهم الأخشبين جبلين عظيمين حول مركز افعل قال لا واتى الله ان يخذ من اصلابهم من يعبد الله على يشرك به شيئا من صلب ابي جهل معاويه من صلب عفو ابي جهل اكرمه من المسلمين نعم فوضع الصيف والصوت دين ذلك هذا على عن طريق احمد بن ابي دوآي. هذه الحرصة لأن أحمد عندها فلاه فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما فصاروا مستومين لإظهار البدع والسلام فيها ولكثرتهم فاستحضوا المجارف وأظهروا رأيهم حتى العلماء جميعا كلهم قال لخوز الجميع أن الفتنة كانت عظيمة جدا وعلى ابتل يا جمع من العلماء، وانظر لمن أحمد ماذا ثبته الله في حولة وكان رجلا سائقا قال يا أحمد إن أثبت انك على الحق لقد عذبت أنا يعني في سبيل الشيطان فثبت فاثبت انك على الحق قال فما يعني ثبتني الله بمثل خولة, خولة أعراض ذلك العلماء في الله يحتاجون لمن يعني يدعو لهم التوفيق والسداد في من الفضل على إن كان لا يرجع هذا مصطفى النحاتين لا المتفاق يرجع مصطفى إنما يقول على هذا المشاحن بالهمن تجاه السنة وتجاه السنة لأننا يعني لا نوافق على قول بعض إخواننا في العلم يعني. يتخوفون لو حكم الإخوان او ما شابه ذلك لا الواجب تقويه العزائم وتقويه الصف حتى لا تضعف النفوس وتستغيث في زمان الفتن وغزاة بلا سوء انتقاد لا الولي تقويه من من على الدين والشد من الذريه هذا منهج النبي الصراطه وهذا الجس الجد هذا المسار المنصف المنافسي الله جل وعلا قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فخشوهم فزادهم إيمان. قالوا حسبنا الله نعمل بسبب ذلك الله فانقلبوا بنعمة من الله يوصف. لم يمتسهم سرورة رضوان الله الله الله قال الذين الله ولا الله. لا أنه هو الذي بدئ مقاليد كل شيء سبحانه وليس العبد هو الحقيقه أنه اما ان يتحول عنه لغيره واما ان يتركه هو يموت لذلك قال الله مالك يوم الدين خاصه يوم الدين لان جميع الاملاك منتزعه ولا يظهر منها شيء الا منك الله. سبحانه لمن للكون اليوم لله وحده الصح ووضعوا فيه كذب وأسمعوا الناس وطلبوا لهم الرياثة سبحان الله هذا الواحد قريب من أخير طلبوا الرياثة وأسمع الناس فكثر أهل اليهواء والبلاح وانتشر شبهات نعم فكانت فتلة عظيمة لم ينجو فكانت فتلة فكانت فتلة عظيمة لم ينجو منها إلا من عطم الله فأدنى ما كان يصيب الرجل رجلاً من مجالس من مجالستهم أن يشك في دينه أو يتابعهم أو يزعم أو على أنهم على الحق أو يدع على أنهم على الحق ولا يدري أنه على الحق على الحق أو على الباطل فصار شاكا فحل الخلق حتى كان أيام يعفر الذي يقال له المتوكل والخليفة العباسي المتوكل على الله والفضل جاهد بن عطس محمد بن رشيد بن هارون رشيد بن معلق المنصور الحوش العباسي البغدادي رفيع سنة ثمان وأربعين مائتين مهجر نعم رحمه الله رحمه الله الذي أطّع البيع ورفع السُنّ الأسرة إنما سُنّت لما محمد نعم فأطفى الله به البدع، وأظهر به الحق، وأظهر به أهل السنه وطالت امثلتهم مهما يعني أسود الليل وطال الظلمة ولا أودى الفجر أن يبصر، وأظهر، وأشرد ساعات الليل ظلمة بعد أن الفجر كلما اشتد الأمر يكتسوه.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 الطويل النبس حكى له فتة أنه يضرب الغجوبي أقسمهم قطعتين ويمشي بينهما ويمشي السماء أن تنصر ثم يمره أن يحيى في عيب الله فالسماء تنصر فالخنصر والأرض أن تخرج كنوزها فتخرج كنوزها ويأتي الخربة من الأرض فهي تبع كنوزها كعياشي كعي... كعي... من نحن ومع ذلك كل هذا لم يشغل الصحاف وإنما شغلهم ماذا؟ كيف نصلي كما قالهم يوم كثنة من أيام من أيام الدجال لا تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعدها معالج العظيم ويوم كشهر ويوم كجمعة ويوم كأيام قالوا كيف نصلي يا رسول الله هذا الذي شغالهم كيف يحافظون عن عبادتك كيف يحافظون عن عبادتك قالوا كيف نصلي يا رسول الله قال نقدر له بطلتها. ولو استنبط العلماء حكماً هو حكم بعض المسلمين في بلاد ألمانيا وغيرها الذي يطلو النهار فيها جداً حتى يصل إلى عشرين أتاعة كيف يصلون وكيف يصلون اكتلم العلماء لا يستمع شفافة الله بحكم يفيد خلات هؤلاء يفيد سياسة فالفتن لا تنشغل بعضاً من فتنة وشدتها وإنما نشغل بالفتنة سيد المسلم عليه السلام عبادة في الهرج كهجرة إلي قال النووي رحمه الله الهرج لأن كهجرة إليه لأن الناس في الهدى الحديث كان اختلاقه موت كهجرة إلي قال إلى أن الناس يمسهلون عن العباد وكانت حين أذن كهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإن شغاب العباد والدعاء فعال الله جل وعلا وإظهر الفقر إليه والحاجة إلى رحمته استعان به جل وعلا وعدم تعظيم شأن الأعداء أنه قال الرجل الرحمن الرحمن الرحيم في كنة قصة الشبهات يستطيع العام من السنة أن يغلب ألف رجل من ألف ألف العام ملي كيف بقال نعم. وطالت أنتلتهم مع تلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا ورطم وأعلام الضلالة قد ثقي قوم يعملون بها إليها. لا نامع يمنعه ولا حاجز يحجزه علما يقولون ويعملون. علم أنه لم تجد الحوض والرسم وعلامات الظلام قد رقي منهم الرسم هذه من صلاحات ذلك اي حال ولكن هو نوع تام ونوع ناقص لم تجد بدعه قط لذلك الاخوه كان زمان اجتنا ليس زمان الحكام ان تسقط زمان اجتنا كانت زمان حكامي. يعاد المأمون والمعتصم من بعيد كثرة العلم الذي ما حدب خدمه كان خدج في بن صلى الله عليه وسلم. فاعلم أنه لم تج بدعه قط إلا من الهمج إلا من الفاعي كل ناعم المقصود لذلك الجفا لا تحتفظ معه لأنه لأنه ما تغير من أجل أمر من الدنيا إذا أعطاهم هذا شيئا من الدنيا لا يبرس رجول في صفك أو في لا في لا يوزنون لا توزن لا يوزنون. لا يقيم تميلون مع كل ريح فمن كان هكذا فلا دين لك على الله تبارك وتعالى إلا من جاء... إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا من يكون من أسباب هناك وإن وجد العلم من يكون هناك من والأرض قامت على يكون هناك من يكون ان عرب من الامانه شعر السماوات والجبال فريناها يحملها ويشحن منها وحمل الانسان انه كان ظلوما جهولا ضيعوا الأمانة بالضل والجهل وتبقى للعدل والعدل اذ ينصر الله الدولة الظالمه الدوله العادله وان كانت تخلى تخلى الدوله المؤمنه ان كان فاضله كما قال الشاعر فالعدل عليه خالصاً ذلك فأهل الحق يعدلون ولو كانوا مع الأعداء قال الله إذن وعلا ولا يجرمنكم تلان قونا على ألا تعدلوا فاعدلوا هو أقرب من نعم فالبغي لو البغي والظلم حتى مع وجود العلم يقع الاختلاف أنتم تعلمون برقباتنا أن علماء أمان أن أخوة الاختلاف كلما كل وجد ما فيه علماء قد أخذتهم مثلا في السعودية هل الثلاث تثير عندهم أن قليلا قادم أما بردت فيها جاهزة فيها علماء هل الثلاث تثير لأن الناس يتلهم رأسا يضطرون عنه ويقاب لهم من التنازل والاختلاف لذلك محاولة إسقاط العلماء الاختبار هذه محاوله يوقع التنازل تحلق عليها كل صاحب هو صمار الحقي تحرصون على تخدير العلماء مع عدم يطائر الناس قال تعالى وَمَا تَفَرَّقُ الا من بَعْدِنَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وقال تحرق تحت بغيا بينهم تذكر الغني والنزله انتبه تبغي انت على علاقه الطرف على هيكه تلف ليس صلح وعقد غريب لا تزيد غربه يضغيف عليه ظلم حتى المقع بينكم شيء من الضس كلامه لا لا لا لا لا لا لا الزمان شنو ورداه ورداه وردأ في زمان البدع نعم وقال ومختلف فيه الا الذين اتوه من بعدنا جاءتهم الزينات بغلنا بينهم فهم علماء السوق اصحاب الطمع والبلاء نعم واعد لهم السنه الله لله عنا الذين, الذين تلقون ولا تجعل في غل من الذين عادوا جل على لنا ولدينا الذين تلقون ولا تجعل في قلوبنا غل من الذين عادوا من بنو سلمان ولا في من الذين عادوا جل على خال ولدينا شاء في قلوبنا من الذين تجري من بنو فأنا ما من على الشيخ قال بعض الشباب وسألني، يا شيخ صار أنت بعض الناس تقبل الشيخ الباجي معذيمين، وتجاوبون أجيبك فيه، يعني نفتحيني تقبل <تصفيق> يعني الشيخ الباجي هذا عالم اولاد اولاد اولاد اولاد كذلك اولاد يتكلم عن نفسي اولاد اولاد اولاد اولاد ولما مات الشيخ ابن اولاد رحمه الله اولاد اولاد اولاد اولاد اولاد اولاد اولاد اولاد اولاد اولاد اولاد اولاد اولاد اولاد اولاد اولاد اولاد اولاد اولاد اولاد اولاد اولاد لذا عندما هذا البرنامج وبعد الشغل المسلمين، ويعني ما أنا إلا كالجدول الصغير، كالبحر الأزرق، وأنشل ليص بهذا المعنى. فهذا حب العلماء بعضاً البعض بعض. حب بعضهم لبعض. لو بعض. أردنا نحب غير استرداد من أي بلد ومن اي أي جنس. أنتم الآن من الذي جمعكم المسلمين؟ هذا من المسلمين. معروف كذا هذا وهذا من فرنسا وهذا من دوليا وهذا من تونس وهذا من سباليا وهذا من كذا ما الذي من دوليا لو أنزقت الأموال أموال الدنيا كلها على هذا التجمع هذه الخروج بهذه الطريقة والله ما فأحد حتى ولو كان قائد هذا التجمع فأعقل الناس وارجحهم معهم الله قال للجاي لو أن تفتما في الأرض جميعا ما أن نفترين حدودين ولكن الله أقلق سنة رحمه بنا لا أود أن تقدر المعيس لنا أود أن تقدر وتحبهم وتبجلهم وتقدرهم نعم قال المؤنت رفل الله لك واعلم انه لا يزال الناس في عصابه من اهل الحق, الحق والسنن يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن فهم الذين وصفهم الله مع قلتهم عند الاختلاف وقال ما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فاستكناهم فقال فهدى الله الذين امنوا لما فيه من الحق باذنه فالله يهدي من يشاو إلى صراط المفتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال رصابة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله هذه بشارة شيخنا هذه بشارة من الرسول قلنا أن الأمة لا تزال بخير إلى أن تأتي زيح حقه قولوا في هذا الحديث حتى يأتي أمر الله أمر الله هنا هو الريح الطيبة تقرر من جاة اليمن تقرر أرواح المؤمنين ثم تدع الشرار القلقي تقوم عليهم الساعة وهم أحيان مع هذه الشدة إلا أنه لا تزال عصابة من الحق لا يدبهم من خدرهم ولا من خدرهم الفرنان يكون من الداخل والمخالف تكون من الخارج. فهل الحقف أو من ثابت ثابتون؟ لأن وخذوا هذا العقيدة عن يحيى من النصوص. فلا يضرهم خذلان خادم من الداخل ولا مخالف خا... مخالف من الخارج. لا هموم ذلك. نعم. مخالف. وَاعْلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّ الْعِلْمَ ليس بِكَثْرَةِ الْرِوَايَةِ وَالْكُتُبِ إِنَّمَا الْعَالِمُ <تصفيق> قال شيخنا لا تقصر لمكثرة الكتب في مستباك بعضهم المهم اتباع السنه السنة لا كثرة الرواية ولا كثره الكتب نعم إنما العالم من, من اكتبع العلم وإن كان, قليلا وإن كان قليلا العلم والكتب نعم يقولون <تصفيق> الله <تصفيق> لا يمكن أن يوضح كتابنا على الظفط في مكتبته إلا بعد أن يقرأه الكتاب. يعني يجب الكتاب يضعه على المكتب لا يوضع على الظفط إلا بعد إنهان من منا خرق الكتب التي في مكتبته من منا فعل ذلك قد لا يعرف أسماء الكتب بأسر عن الكتاب الضفط لم يعرف حتى عنوان طبعاً لا يعرف ما في داخل هذه نعم نعم طيب لكن بد ان تفهم ما فيه يقول عن الشيخ صارع أنه يعني لا يدرك كتاب على الظرف إلا بعد أن يدرك أن يقرأ نعم ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعه وإن كان كثير العلم والكتب نعم من الزفاف يخرج هو صاحب ددع فإن كان عنده علم في جانب آخر يكون عالم في المصطلح وفي السنة واستبياء المنهج على طريقه الخوارج لا ينفعه علمه في المصطلح ولا يشفع له ولا يصح أن يوازن معه مع هذا الددع ويقال فلان في المصطلح جيد وفي العقيدة على مذهب الخوارج هذا لا يجوز لا موازن معه هذا هو يوز ان الله لما ذكر الكفار في كتابه ما ذكر ان عندهم كرم عندهم شجاعه وعندهم, شجاع وعندهم اخلاق طيبه ما ذكر ما ذكرت هذه الأشياء لان هذا في دعوه لمنهج المنفل وتكثير لسواده وهذا لا يجوز فالموازنه مع هذه البدع ليست من طريقه اهل السنه وما جاء في بعض الرواء من الجر ولان خوارج مثلا يخوانه انه وثقة يعني في نقل ولكنه خارجي ويرو البخاري عن ابان خوارج ويرو غيره عن بعض الخوارج القاعديه مثل من من الخوارج القاعديه مشخوص ها لا افترض على وزارة في سبيل جديد عبران بن حطان كان على مذهب السنة وكانت جمع من التابعين أو الصحاب وكانت ابنة عمي على مذهب الخوارج فقال أتزوجها وأقلبها على منهل السنة فتزوجها فقال ابت على منهج الخوارج وصار من رؤوس الخوارج القاعدين لانه خالص من عمران معلوم ان القوام للخشب الرجال يقومون على النساء ولكن اكثر شيء كيف من يزوج ابنته احد القوارض فكل لو سواله عليها هذا اشد كانه خالص من عمران عمرانا فربما يقلب باش المراكب على طريقته باذن الله بيت ثاني قائد محمد تزوج وقال واع، واعلم رحمة الله أن من قال في دين الله جرأته وقياسه وتأويله الغير حجة، الغير من, غير من, غير من والجماعة، وقد قال على الله ما لا يعلم. وهذا هو أكبر السبب. قوى الله بلا قال سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحس معظهر منه ومضب والإهلا والبغي الغير للحق وأن تشركوا بالله من منزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم فذكر الله عز وجل هذه الفواحس من أدنى إلى الأعلى وقال وأن تشركوا بالله ما لا يننزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم فجعل أعظم المنكرات القول اللهي Coba من الشرك لماذا لماذا قال الله بغي العلم أعظم من الشرك لن يعمل الشرك لأن الشرك أحد أفراده قال الله بغي العلم أحد أفراده الشرك هو أعَم من الشرك لذلك كان في أعظم ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين فالحق ما جاء من عند الله الله عزيز النبي عليه الصلاة والسلام قل ما أشألكم عليه من اجل وما أنا من المتكلفين والحق والحق ما جاء من عند الله والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجماعة مجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان الحق ما جاء عن الله كتاب والسنة سنة رسول الله أن الله قال عنه عليه السلام وما ينطق عن الثور إن هو إلا واحد جاء عبد الله بن عم قال يا رسول الله إن كتابك أكتب كل ما تقول قال أكتب هو والذي نطق بالي ما قال بان الا حقا او قال صدق كل اقوال رسول حق ونص اوامر حق واخبار صدق عليه الصلاه والسلام لا بتعظيم السنن والنهي عن القياس والبدع والجماعة مستمع عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه ابي عمر الله فلا بدنا نفهم السنة من فهم نعم ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعه فلجأ على, فلجأ على أهل البدع كلها فلجأ يعني غفر وفاز سنة رسول الله بدنه وسلم له دينه إن شاء الله لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتفترق امتي و لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها فقال ما كنت انا عليه اليوم وأصحابي يبقى <تصفيق> ما كان على الامر